خَيْنِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الدَّالِينَ آمَن إِذَ السَّمَاءُ فَقَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اُتَثَرَتْ وَإِذَ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 ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرابا كاتبين يعلمون ما تفعلون إن لبرار لفين النار فنجار لفي جهنم يصلوا يوم الدين وما هم عندها غائبين وما ادراك ما الدين ثم ما وما لا تملك نفس لنفس شيئا ولامر يوم اذن لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم و المغضوب عليهم ولا الضالين السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقم إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما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 وما هو بالهزم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويا